حبك يا موطني حبك يا موطني حب البنت للماس بس انا حبك اختلف لسا نحب اختلف خمزي انا بالعباس خمزي انا بالعباس حبك بعند المهاد حبك بقلب وقاعد حبك بعند المهاد وكبعك قلب وقعد سويت اسمك شذور لقلايد الأحزان حبك بشر موطني تمشي ويايا وزقيت ورد الفرح وزقيت ورد الفرح يا وطن بتمال إلقاع تربة وصخار بس قاعك امرأة إلقاع تربة وصخار بس قاعك امرأة حبك من اليهدمة حب حيدر الفاطمة حبك من اليهدمة حب حيدر الفاطمة مو عشق هاي الناس مو عشق الناس مو عشق الناس مو عشق, الناس, مو عشق, الناس, مو عشق الناس حبوك يا موطني حبوك يا موطني حب البنت للماء المهندس علي الجزائري غسان حب اختلف حب زينا بن عباس حب زينا حبك بعد المهد وكباب قلبه قاعد حبك بعد المهاد وكباب قلبه قاعد سويت اسمك شذور من عيد بيك الفرات العذير توقف وتعال در إمام البشار حياة در إمام البشار نص شفتك صلى وتغسلت وشربت وتغسلت وشربت من دمعتك تجلى تلمح وتنجلي ربك ما تلمح وتنجلي ربك بيد علي لبسك بيد الطاس لبسك بيد الطاس حبك يا, موطني حبك يا موطني حب البنت للماء انا حب اختلف بس انا حب اختلف خبسي انا بالعباس خبسي انا بالعباس حبك بعهد المهد فاكبع بقلب وقعد حبك بعهد المهد فاكبع بقلب وقعد سويت اسمك شذور لقلايد الاحسان Jannat wardi lashik Metwesida trafak Ya benil hassan ya karam Ya benil hassan ya karam Ma yinqf albaazak Dawla tafara ha ya gomar موجودة بالصوار تضوى <تضحكي> لكل البشار لابس شمس لقمار تضوى لكل البشار لابس شمس لقمار لا انت شمس الناس لا انت شمسنا حبك يا موطني حب البنت للماس بس انا حب اختلاف بس انا حب اختلاف ما قصي انا بالعباس ما قصي انا بالعباس حبك عند المهد حبك سويت اسمك شذور لبغيد المهندس علي الجزائري